فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار العليد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب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 زيد وأزفة جة للمتقين غيع بريد هذا ما تعدون لكل لأاب حفيد من خشيع الرحمن بغييد ووج اينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرن منهم اشد منهم بقشاه فلنطغى في البلاد هل من محص ان في ذلك لذكر لمن كان له قلب ان في ذلك لذكر لمن كان له وهو شهيد خلَقون السماوات والأرض وَما بينهُ في سَّة أيان وَولقد خلَقُون السماوات والأرض وَما بينهُما في سَّة أيام, أيام وَما مسَّن منِن الغوب فصِ العالممَا يخولونَ وَسَّح ببحد رك وَسَّح ببحد ربك قبل قُون الشَّسي وَقبل الغون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 يَكَفَنُ شُرُّ عَلَيْنَا يَسِيرُ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَدِيرٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ من يخاف وعيد.